الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على اشرف ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين أ م ا بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب ا ل إ ج م ا ع المراد ب ا ل إ ج م ا ع أ ن يتفق المجتهدون من هذه ا ل أ م ة في عصر من العصور على حكم شرعي ف إ ذ ا اتفقوا ف إ ن اتفاقهم ح ج ة ودليل والدليل على ح ج ي ة ذلك أ ن النصوص ا ل ش ر ع ي ة قد دلت على ح ج ي ة هذا النوع ومن خالف وقال ب أ ن ه لا يمكن تصور وقوع ا ل إ ج م ا ع خ ص و ص ا في عصرنا قيل له لا يمكن أ ن تحيلنا النصوص إ ل ى أ م ر موهوم او غير موجود يقول الله حجه بعدين يقول لا يمكن أ ن يقع الله عز وجل أ ع ر ف بما يمكن أ ن يقع وما يمكن أ ن لا يقع ولا يمكن أ ن يحيل إ ل ى ما لا يمكن و ق و ع ثم في عصرنا الحاضر وجدت أ م و ر حصل عليها اتفاق ليش انتم فرشين المسجد ب ل و ن ب ا ل ف ر ش ة هذه ليش ما تعطون تراب ليش ب ا ن ي ن المسجد منه صبه اسمنت ه ن ب ي صلى الله عليه وسلم ب ن ا ء من لبن ل ب ن ابنه من لبن يقول وقع الاجماع في عصرنا على جواز فرش المساجد بهذه الفرش و ب ن ا ء المساجد بهذا النوع من البناء هذا إ ج م ا ع قال المؤلف ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى في ص و ر ة ا ل إ ج م ا ع هذه ا ل م س أ ل ة م ع ق و د ة في ا ل ع ا م ة هل يشترط موافقتهم للعلماء فلا ينعقد ا ج م ع إ ل ا ب م و ا ف ق ة ا ل ع ا م ة القاضي الباقلان يقول لا ا ب د ما يكن و ا ج م ع إ ل ا ب م و ا ف ق ة العامه والجمهور يخالفونه في هذا قال فمنهم من قال صورته أ ن يتفق أ ه ل العصر باجمعهم عامتهم وخاصتهم وقيل صورته ص و ر ة ا ل إ ج م ا ع أ ن يتفق أ ه ل العلم والحل والعقد واختار المؤلف القول الثاني ل أ ن العام ي لا يوثق بنقله ولا يوثق بكلامه ما ع ن د ه أ ه ل ي ه وانت لو جاءتك م س أ ل ة تحتاج إ ل ى مختص لم تسال غير المختصين لو ج ع ك بطنك ما تروح للسواق عندك ولا تروح العام للمسجد وتقول بطني وجعني عالجني هكذا في أ ح ك ا م ا ل ش ر ي ع ة يرجع فيها إ ل ى علماء الشرع وبالتالي فاولئك الذين يكتبون في الصحف أ ح ك ا م ش ر ع ي ة لا ع ب ر ة بقولهم وينعقد ا ل إ ج م ا ع ولو كان بمخالفتهم ل أ ن ه م ليسوا من اهل ا ل إ ج ت ه ا د ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة في محل ا ل إ ج م ا ع يقول مسائل ا ل إ ج م ا ع إ م ا أ ن تكون في مسائل ش ر ع ي ة ف ق ه ي ة ع م ل ي ة فهذا يقبل و إ م ا أ ن تكون في مسائل ع ق ل ي ة فلا يقبل ل أ ن المسائل ا ل ع ق ل ي ة يطلب فيها دليل عقلي ا ل إ ج م ا ع ليس من ا ل أ د ل ة ا ل ع ق ل ي ة ونحن نقول ا ل إ ج م ا ع نثبت به ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة سواء كانت في الفروع أ و كانت في العقائد اتفقوا على شيء و أ ج م ع و ا على شيء عملنا به ولو كان في العقائد و أ م ا الاستناد في أ ح ك ا م العقائد الى ا ل ا د ل ة ا ل ع ق ل ي ة نقول العقائد ت أ خ ذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبالتالي لا يصح لنا إ ذ ا كانت مسائل الفقه وهي أ ق ل لا نبنيها على العقول فمن باب أ و ل ى مسائل المعتقد التي هي أ و ل ى و أ ه م و أ ع ظ م فلا ي س ح لنا بناؤها على العقول قال ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة دليل الاجماع ا ل إ ج م ا ع لا بد أ ن يكون مستندا على دليل فلا يتفقون إ ل ا إ ذ ا كان هناك مستند لاجماعهم إ م ا من كتاب أ و س ن ة أ و قياس أ و استصحاب أ و غير ذلك هذا لا مراد المؤلف بقوله في دليل ا ل إ ج م ا ع ا ل أ د ل ة ا ل د ا ل ة على ح ج ي ة ا ل إ ج م ا ع وليس المراد به مستند ا ل إ ج م ا ع دليل ا ل إ ج م ا ع يقول ا ل أ د ل ة ا ل د ا ل ة إ م ا ان يستدل بالعرف وهو أ ن ه يستحيل ع ا د ة أ ن يتفق الجمع الكثير من العلماء على خ ط أ وعدم القول بحجية الصواد. لكن هذا الدليل فيه ا ب ع ف هؤلاء النصارى اتفقوا و هم أ ع د ا د ك ث ي ر ة على مقالات ب ا ط ل ة إ ن م ا المعصوم يجمع هذه ا ل أ م ة فضلا من الله عز و جل لهذه ا ل أ م ة فلذلك نحن لا ن أ خ ذ ح ج ي ة ا ل إ ج م ا ع إ ل ا من مقتضى و من د ل ا ل ة النصوص الشرعيه وهنا قد وردت نصوص ك ث ي ر ة تدل على ح ج ي ة ا ل إ ج م ا ع قال تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ا ط ع و ا الله و ا ط ع و ا الرسول و أ و ل ي ا ل أ م ر منكم ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر دلت على أ ن ه إ ذ ا لم يقع تنازع و ح ص ل إ ج م ا ع من ان نكتفي ب ا ل إ ج م ا ع لا تجتمع هذه ا ل ا م ة على ظ ل ا ل ه لن تزال ط ا ئ ف ة من امتي على الحق وكل عصر لا بد أ ن يوجد ج فيه قائل بالحق ظاهرين لا بد أ ن يكون قول الحق ظاهرا في ا ل ا م ة ذكر المؤلف هذا الدليل الذي ذكرته وفي دلالته مناقشات ك ث ي ر ة ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة هل يجوز إ ح د ا ث قول ثالث عندنا م س أ ل ة اجتهد فيها علماء العصر السابق على قولين واحدق الواجب و احدق المباح هل انقرض ذلك العصر هل يصح لنا يا أ ه ل هذا العصر أ ن ن أ ت ي باجتهاد جديد و نقول لا هذه حرام و أ ه ل العصر السابق أ خ ط أ و ا هذا موطن خلاف بني الفقهاء والصواب أ ن ذلك لا يجوز ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر أ ن ه لن تزال طائفا من أ م ة على الحق ففي كل عصر لا بد أ ن يوجد قائل بالحق فعندما يقول اهل العصر ا ل أ و ل بقولين لا يجوز لاهل العصر الثاني أ ن يحدثوا قولا ثالثا ل أ ن ن ا تبين ان الحق محصور في القولين السابقين أ ح د القولين هو الحق ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة ا ل إ ج م ا ع هل هو مقتصر على إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة فلا يكون هناك إ ج م ا ع إ ل ا إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة أ و أ ن ا ل إ ج م ا ع يكون في كل عصر بحيث إ ذ ا أ ج م ع علماء عصر أ ي عصر من العصور ف إ ن ه يكون مجاهل مقتضى النصوص العمر لن تزال طائبه من أ م ت ي على الحق ظاهرين منصورين لا ي ض ر و م من خذله هل هذا يقتصر على عصر ا ل ص ح ا ب ة لا يشمل جميع العصور قال المؤلف كتاب القياس عرف المؤلف القياس ب أ ن ه حمل معلوم على معلوم في إ ث ب ا ت حكم أ و نفيه باثبات ص ف ة أ و نفيها وعرف ب أ ن ه أ ق و ا ل م خ ص و ص ة ا ل ل غ ة ايش ا ل ل غ ة ك ذ ا العموم الصواب في تعريف القياس أ ن ه مساواه محل ل آ خ ر في ع ل ة الحكم تقتضي مساواه له في الحكم قلت مساواه في م ؤ ل ف قال حمل الحمل معناه أ ن القياس لا يكون قياسا ً إ ل ا بعد وجود القائس ك ذ ا قلنا مساواه القياس ثابت وجد م ج ت ه د أ ولما و ج د ومقتضى تقرير ان القياس دليل أ و ط ر ي ق ة للفهم لا يجعلها م ت ع ل ق ة ب عمل القائس ثم كيف نثبت احكاما ً بناء على فعل مكلف وننسبها إ ل ى الله لذلك نقول الصواب ايش إ ن ه ساوات قال المؤلف في إ ث ب ا ت حكم أ و نفي ب إ ث ب ا ت ص ف ة أ و نفيها هل ا ل أ ح ك ا م م ت ع د د ة و ل ا ه ي و ا ح د ة ا ل أ ص ل عندنا مثلا قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع ا ل إ س ك ا ر مبني على أ ر ب ع ة أ ر ك ا ن ر ك ن ا ل أ و ل ا ل أ ص ل وهو الخمر الثاني الفرع وهو النبيذ ث ا ل ث ا ل ع ل ة وهي ا ل إ س ك ا ر الرابع الحكم وهو هل تحريم الخمر هو عين تحريم النبيذ أ و هو تحريم آ خ ر ش ر أ ي ك م خصم واحد شو قول عينه و أ ت و ا ف ق ه هذا قول ا ل أ ش ا ع ر ه من يقول ق و ل آ خ ر حكم مختلف هذا قول م ع ت ز ل ه طيب ا ش ت ق و ل و ا ا ل م ي ه الباقين غلط عليك <تصفيق> هذا قول لم يقل به أ ح د إ ح د ا ث قول جديد <تصفيق> <تصفيق> هذا ا ب ت د ا ء أ ع ظ م من ا ل أ و ل ي ن طيب نبين أ ص ل ا ل م س أ ل ة ثم بعد ذلك نشوف الشراج تقدم معنا أ ن الحكم الشرعي هو خطاب الشارع ا ل م ع ت ز ل ة يقولون خطاب الشارع حادث فلذلك لا يمتنع أ ن يكون حكم ا ل أ ص ل غير حكم الفرع فهما حكمان ا ل ا ش ا ع ر يقولون خطاب الشارع قديم أ ز ل ي فهو خطاب واحد و من مقتضى كلامهم أ ن تكون ان يكون حكم ا ل أ ص ل و حكم الفرع واحده بل يلزمهم أ ن تكون جميع ا ل أ ح ك ا م و ا ح د ة فالتحريم هو ا ل و ج و د يلزمهم لكنهم لم يقولوا به طيب نحن نقول ماذا هل حكم ا ل أ ص ل هو عين حكم الفرع او غيره الحكم له نظران نظر من ج ه ة الجنس ونظر من ج ه ة العين والفرد فجنس الحكم واحد هنا تحريم وهنا تحريم لكن العين متفاوت هذا تحريم نبيل وهذا تحريم خمر واضح عندما أ ق و ل إ ن س ا ن ك ل م ة انسان لها معنى بالجنس او بالنوع تشملنا جميعا ولها قلت ا ل إ ن س ا ن قد نقصد بها الفرد فهذا ا ل إ ن س ا ن غير هذا ا ل إ ن س ا ن طيب واضح هل هذا ا ل إ ن س ا ن مثل هذا ا ل إ ن س ا ن نقول ان نظرنا إ ل ى جنس ا ل إ ن س ا ن ي ة فكلاهما إ ن س ا ن واحد و إ ن نظرنا باعتبار ا ل أ ف ر ا د فهذا إ ن س ا ن يختلف يباين هذا ا ل إ ن س ا ن مثله التحريم و ن ا عرفت أ ن أ ق و ا ل ك م ا ل ث ل ا ث ة كلها بدعه في ب د ع ة طيب قال المؤلف في الدليل على ص ح ة القياس القياس أ ص ل من اصول ا ل ش ر ي ع ة ودليل من دلائل ا ل م ل ة أ ج م ع الصحابه التابعون على ص ح ة القول به والدليل على ص ح ة القول بالقياس لا يحصى عبده وجملته إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة و إ ن ك ا ر ه يعني إ ن ك ا ر ا ا ل ص ح ا ب ة قد أ ج م ع و ا على ح ج ي ة ا ل إ ج م ا ع ح ج ي ة القياس بهد ف إ ن ه قد اتفق ا ل ص ح ا ب ة على استدلال القياس قال المؤلف و أ ر ش ق ع ب ا ر ة يعني ج م ل ة تدل على المعنى ما اشار إ ل ي ه بعض المتاخرين من العلماء يقصد الجويني حتى قال النصوص م ع د و د ة والحوادث غير م ح د و د ة ومن المحال تضمن المعدود ما ليس بمحدود إ ل ى آ خ ر ا ك ل ا م هذا الكلام الذي يعجب به المؤلف كلام ليس بصحيح كلام باطل وبطلانه يؤخذ من أ د ل ة ك ث ي ر ة منها أ د ل ة ش ر ع ي ة من مثل قوله تعالى ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء فقولهم أن ن ص و ص ه م ع د و د ة والحوادث غير م ح د و د ة هذا ايش نقول صحيح أ ن النصوص و إ ن كانت أ ل ف ا ظ ه ا م ع د و د ة إ ل ا أ ن معانيها غير م ح د و د ة ونحن نلتفت إ ل ى المعنى ولا نلتفت إ ل ى مجرد اللفظ ا ل أ ح ك ا م مبنيه على دلالات النصوص وليس على مجرد اللفظ بدون م ع ن ا ه فقولهم النصوص م ع د و د ة هذا ليس بالصحيح و قولهم من المحال تضمن المعدود ما ليس بمحدود هذا بحيث القول الباطل كيف عندك ق ا ع د ة مثلا الواحد إ م ا فرد أ و زوج ق ا ع د ة ثلاث كلمات تحكم على جميع ا ل أ ع د ا د مع أ ن ا ل أ ع د ا د غير م ح د و د ة كم آ خ ر ا ل أ ع د ا د كم آ خ ر ا ل أ ع د ا د إ ل ى واحد اثنين ث ل ا ث ة آ خ ر ه ا كم غير, غير محدود ومع ذلك أ و ج د ن ا هذه ا ل ق ا ع د ة وحكمت على غير المحدود فقولهم من ا ل م ح ا ل تضمن المعدود ما ليس بمحدود فاذا هذه ا ل ع ب ا ر ة او هذه ا ل ج م ل ة التي يعجب بها المؤلف ليست م س ا ئ ة طيب هل معنى هذا أ ن ن ا نقول القياس ليس ب ح ج ة نقول لا النصوص و ا ف ي ة بجميع أ ف ع ا ل العباد لكنها قد تخفى أ ل ف ا ظ ه ا أ و دلالاتها على بعض, على بعض المجتهدين فيحتاج إ ل ى القياس أ و أ ن النصوص لا تعزب عن ا ل أ ذ ه ا ن اشتغلوا عمر بن الخطاب لما قيل له أ ن النبي صلى الله عليه وسلم مات أ خ ذ سيفه وقال من قال إ ن محمدا قد مات على تهامته بهذا السيف نسي النصوص إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون ولما خرج أ ب و بكر ق ر أ قوله تعالى وما محمد إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل أ ف ا ن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فعقر عمر على قدميه وسقط ك أ ن تلك ا ل آ ي ة لم تنزل إ ل ا ذلك اليوم هو يعرفها من قبل وسمعها و ي ق ر أ ه ا فالمجتهد قد تخفى عن بعض النصوص ا ل ظ ا ه ر من حال عمر حفظه لكتاب الله جل و علا طيب قال المؤلف الفصل الثالث في أ ق س ا م القياس ينقسم القياس إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م ا ل أ و ل ا ل قياس ا ل ع ل ة و هو الجمع بين ا ل أ ص ل و الفرع بالوصف المناسب لتشريع الحكم مثال ذلك المخدرات ايش حكمها اي المخدرات ايش حكمها و ا ج ب ة و ا ج ب ة حرام ا ت ط ا ش ش س و ن ه ما في شك طيب جاءنا المجتهد وقال المخدرات حرام قياسا ً على الخمر بجامع ا ل إ س ك ا ر ا ل إ س ك ا ر هنا وصف مناسب لتشريع الحكم و التحريم فكان هذا قياس ع ل ة النوع الثاني قياس ا ل د ل ا ل ة و هو الجمع بين ا ل أ ص ل و الفرع بوصف ملازم ل ل ع ل ة أ و أ ث ر له قال النبيذ حرام قياسا على الخمر ل أ ن ه توجد فيه ا ل ر ا ئ ح ة التي توجد في الخمر أ و ل أ ن ه يلزم عليه أ ن ه إ ذ ا شرب النبيذ سيتكلم بما لا يعقله ا ل كلام بما لا يعقل هذا أ ث ر من اثار ا ل إ س ك ا ر هذا يسمونها ي ش قياس د ل ا ل ة مثل ه المؤلف قال كقول علمائنا فالخل مائع لا يجوز الوضوء به فلا يجوز به إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة كاللبن وين ا ل أ ص ل اللبن الفرع الخل ا ل ع ل ة مائع لا يجوز الوضوء به الحكم لا يجوز إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة به قوله هنا لا يجوز الوضوء به هذا ليس هو المعنى المناسب و إ ن م ا أ ث ر من آ ث ا ر ه فبالتالي هذا كان قياس د ل ا ل ة النوع الثالث قياس الشبه قياس الشبه وقد يكون شبها في ا ل ص و ر ة وقد يكون شبها في الحكم مثال ذلك قال الحنفي مس الذكر لا ينقض الوضوء إ ي ا س ا على ا ل ف أ س بجامعه ان كل منهما آ ل ة حرث ا ل أ ص ل ما هو ا ل ف أ س الفرع الذكر الحكم لا ينتقض الوضوء بمسه ا ل ع ل ة آ ل ة حرث فهنا الجامع بينهما وصف ش ب ه شبه في اللفظ حتى ليس شبها لا في ص و ر ة ولا في حكم هذا يسمون ه ايش قياس شبه قياس شبه الشبه فاسد إ ل ا إ ذ ا ورد دليل ب إ ث ب ا ت الحكم به في باب معين مثل ما ذكر المؤلف هنا في باب قتل الصيد لقوله تعالى ف ج ز ا ء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم ف أ ج ا ز إيش قياس الشبه في هذه ا ل م س أ ل ة الدليل بخصوصه قال المؤلف الفصل الرابع في إ ث ب ا ت ع ل ة ا ل أ ص ل تقدم معنا ان ا ل أ ر ك ا ن على أ ر ك ا ن القياس أ ر ب ع ه منها ا ل ع ل ة ا ل ع ل ة ما هي وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحه وصف طيب مثاله قطع اليد ما هي ا ل ع ل ة التي يثبت بها قطع اليد ا ل س ر ق ة ا ل س ر ق ة وصف ظاهر منضبط يعني له حدود م ع ل و م ة يحصل من ترتيب الحكم عليه يعني يحصل من الحكم بالقطع على السارق جل ب م ص ل ح ة و درء ن ف س د هذا يقال له إ ي ش عله من أ ي ن نثبت أ ن الوصف عله م ت ي نقول ي هذا الوصف عله يقول هناك طرق ص ح ي ح ة للتعليل وهناك طرق ب ا ط ل ة الطرق ا ل ب ا ط ل ة أ ن و ا ع أ و ل ه ا الطرد والمراد بالطرد ا ل ا ق ت ر ا م بين الحكم والوصف اذا اقترن الحكم والوصف هل هو صحيح أ و ليس بصحيح نقول مجرد الاضطراب ليس طريقا صحيحا ل لي إ ث ب ا ت ا ل ع ل ه الخمر حرام الخمر نجد فيها ر ا ئ ح ة ك ر ي ه ة هذه ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ك ر ي ه ة كلما وجد الخمر المحرم وجدنا هذه الرائحه هل معناه اننا نقول هذه ا ل ر ا ئ ح ة ع ل ة نقول لا لماذا لان ولذلك قد نجد هذه ا ل ر ا ئ ح ة في مواطن لا يوجد فيها ا ل ع ل ة اللي هو ا ل إ س ك ا ر كان لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه و سلم تحليل الدم طيب قال المؤلف و قد زعم بعض الناس أ ن الطرد دليل على ص ح ة ا ل ع ل ة وهو قول فاسد ل ث ل ا ث ة اوجه أ ح د ه ا أ ن دليل الفساد قد يطرد كدليل ا ل ص ح ة و مثاله أ ن المالك ي لو قال الخل مائع لا يبنى عليه القناطر فلا يزول فلا يجوز إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة به ك ا ل ل ب ن قوله لا يبنى عليه القناطر هذا وصف طردي ليس وصفا هذا وصف طردي فالوصف الطردي لا يصح بنا ء القياس عليه وينبغي أ ن نفرق في هذه ا ل ك ل م ة الطرد بين أ م و ر ا ل أ و ل الوصف الطردي والمراد به وصف غير مناسب ولا مستلزم ل ل م ن ا س ب ة م ش معناه مناسب يعني غير معروف المعنى ولا ا ل م ص ل ح ة التي تحصل من ترتيب الحكم ي ع ن ي و هناك أ و ص ا ف ط ر د ي ة إ ذ ن هذا الوصف الطردي ما معناه وصف لا يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحه هناك نوع ثاني القياس الطردي المراد به أ ن يكون حكم ا ل أ ص ل مثل حكم الفرق يقابل القياس العكسي فان حكم ا ل أ ص ل فيه فارق حكم ا ل أ ص ل حكم الفرق النوع الثالث الاضطراد و هو شرط في ا ل ع ل ة ب أ ن يكون الوصف موجودا كلما وجد الحكم النوع الرابع مسلك الطرد و هو المراد هنا و هو أ ن ه هل يصح أ ن نستدل بكون الوصف ملازما ً و مقارنا ً للحكم في كل م و ا ط ن على ص ح ة التعليل بذلك الوصف أ و لا والصواب أ ن الطرد ليس طريقا ً صحيحا ً للتعليل لوحده حتى ينضم معه العكس بحيث يقال كلما وجد الحكم وجد وكلما انتفى الحكم انتفى ا ل أ و ل كلما وجد وجد هذا طرد كلما انتفى انتفى هذا عكس إ ذ ا اجتمع الطرد و العكس سميناهما الدوران و الدوران طريق صحيح ل إ ث ب ا ت ا ل ع ل ة كل العقلاء يعتمدون على هذا الدوران الاطبه يقولون هذا الدواء للمرض ا ل ف ل ا ن منين منين من ا ل ت ج ر ب ة كيف ا ل ت ج ر ب ة بالدوران يقولون جربناه في خمسمائه ح ا ل ة وجدنا أ ن هذا يطرد كلما وجد الدواء وجد الشفاء ب إ ذ ن الله المسلك الثاني من م س ا ل ة التعليل ا ل ب ا ط ل ة أ ن يقول لا يوجد دليل على ابطال التعليل بهذا الوصف فهذا ليس طريقه صحيحه للتعليل يعني ا ك ت ق و ل أ ن ا عاجز عن اقامه الدليل على ص ح ة هذه ا ل ع ل ة وعجزك ليس طريقا صحيحه ل إ ث ب ا ت ا ل ع ل ة ولا ل إ ل ز ا م غيرك به إ ذ ن ما هي الطرق ا ل ص ح ي ح ة ل إ ث ب ا ت كون الوصف ع ل ة قال هذا ع ل ى انواع النوع ا ل أ و ل النص الصريح من الشارع و ذلك أ ن هناك أ د و ا ت تدل على التعليل بعينها مثل ك ي و ذلك و إ ل ب ا و من أ ج ل هذه أ د و ا ت ص ر ي ح ة النوع الثاني طرق ا ل إ ي م ا ن و ع د تريد نصوص نفهم منها أ ن ا ل أ و ص ا ف علا للاحكام مثال ذلك قال تعالى وسارق ا ل و ا ل س ا ر ق ة فقطعوا ايديهما نفهم منه ان ا ل س ر ق ة علا للقطع من أ ي ن أ خ ذ ن ا هذا الفهم من طريقين الطريق ا ل أ و ل أ ن ا ل س ر ق ة وصف مناسب للقطع الطريق الثاني أ ن ه عقب ا ل ح ك م ة على الوصف بالفعل أ ت ى بالوصف ا ل س ا ر ق و ا ل س ا ر ق ة ثم رتب عليهم الحكم ب و ا س ط ة الفعل فاقطعوا فدل ذلك على أ ن ا ل س ر ق ة هي ل ع ل ه قال المؤلف النوع الثالث الاشتقاق وذلك ب أ ن يكون الحديث الوارد بتقرير الحكم يستنبط منه و يشتق منه أ ن الوصف ة ع ل ة لما قال الثيب أ ح ق بنفسها من من وليه ا فجعل الثيب أ ح ق من الولي دل ذلك على أ ن البكر ة ليست أ ح ق ودل هذا على أ ن ا ل ع ل ة في هذا هو الجهل ب ح ق ي ق ة ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة الثيب عندها ت ج ر ب ة و خ ب ر ة والبكر قال ليس عندها ت ج ر ب ة و خ ب ر ة فجعل هذا هو ع ل ة ا ل ع ب هذا بغض النظر بصحيح وليس بصحيح انتهينا من القياس ننتقل إ ل ى أ د ل ة أ خ ر ى ا ل د ل ي ل ا ل أ و ل ل ل ا س ت ص ح ا ب ا ل ا س ت ص ح ا ب أن يكون ه ن ا ك شيء م ث ب للاستسحاب للاستسحاب للاستسحاب ل ل ا س ت س ح ب ل ت س ح ا ب للاستسحاب ل ل ا س ت ا ب ل ل ا ا ب ل ا ح ا ب للاستسحاب للاستسحاب للاستسحاب للاستسحاب ل ا س ت س ح ا ب ل ل ا س ت س ا ل ل ا س ت س ت س ح ا ب ا ت س ا ب ل ل ا س ت ل ل ا س ت س ل ا س ت س ا ل ل ا س ح ا ب ل ل ح ا ب ل ل ت س ح ا ب ل ل ا س للاستسحاب ل ا س ت ق و ل م ا س ت ا ن ق و ل ا ل أ ص ل استصحاب الوصف السابق أ ن ت كنت متوضئا ف ا ل أ ص ل أ ن ك لازلت متوضئا هذا يسمون ه إ ي ش استصحاب الوصف و قد يكون استصحاب ا ل إ ج م ا ع في محل النزاع ما معنى استصحاب ا ل إ ج م ا ع أ ن يكون هناك م س أ ل ة وقع اجماع عليها فتتغير إ ح د ى صفاتها فيقع الخلاف فهل يصح لنا أ ن نستسحب ا ل إ ج م ا ع السابق مثال ذلك أ ج م ع على أ ن المتيمم إ ذ ا ر أ ى الماء قبل الدخول في ا ل ص ل ا ة ف إ ن صلاته ف إ ن ه لا يصح له أ ن يصلي فقال قائل كذلك إ ذ ا ر أ ى الماء في أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة ف إ ن ن ا نقول ب أ ن ه يبطل تيممه السابق ل أ ن ن ا قد أ ج م ع ن ا على بطلان تيممه إ ذ ا ر أ ى الماء قبل ا ل ص ل ا ة فيبطل تيممه إ ذ ا ر أ ى الماء أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة كان هناك إ ج م ا ع في م س أ ل ة فتغيرت إ ح د ى صفاتها فوقع الخلاف فيها فاستصحابنا ا ل إ ج م ا ع السابق في محل الخلاف المؤلف يختار أ ن استصحاب ا ل إ ج م ا ع ليس بدليل ل أ ن ه وقع الخلاف في م راى الماء في أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة فكيف نستدل ب ا ل إ ج م ا ع في محل الخلاف هذا ت ن ا ق ض و القول الثاني يقول ب ص ح ة الاستدلال بالاجماع بصحه الاستدلال باستصحاب ا ل إ ج م ا ع في محل النزاع و هذا قوله الصواب ليش صواب ل أ ن ا ل إ ج م ا ع لا بد أ ن يكون له مستند ف أ ن ا في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر استصحب مستند ا ل إ ج م ا ع و مستند ا ل إ ج م ا ع لا يناقض الخلاف و استصحاب الدليل من أ ن و ا ع الاستصحاب ا ل ص ح ي ح ة نوع آ خ ر استصحاب حال العقل و بعضهم يقول دليل العقل هذا النوع من أ ن و ا ع الاستصحاب صحيحه و يتضمن أ م ر ي ن ا ل أ ص ل ب ر ا ء ة الدمم من عدم وجود واجبات عليها لله او للخلق فنستصحب هذا ا ل أ ص ل حتى ياتينا دليل يغيره ا ل أ ص ل ما في ص ل ا ة س ا د س ة ا ل أ ص ل عدم و ج و د الواجبات فلما ي أ ت ي فقيه و يقول هناك ص ل ا ة س ا د س ة في اليوم تجب علينا نقول له ا ل أ ص ل براءه الذمه حتى ت أ ت ي ن ا بدليل يدل على الوجوب هذا استصحاب براءه الذمه وقد يكون استصحاب إ ب ا ح ة فيقول ل م ا ت أ ت ي ن ا م س أ ل ة ج د ي د ة قال ما حكم الجوال قال أ ص ل في ا ل أ ش ي ا ء ا ل إ ب ا ح ة هذا استصحاب ا ل ا ب ا ح ة ا ل أ ص ل ي ه و من استصحاب حال العقل على حسب تقسيم المؤلف وبعض أ ه ل العلم يقول ق ر ا ء ة ا ل ذ م ة و ا ل إ ب ا ح ة ليست م س ت ف ا د ة من العقل و إ ن م ا هي م س ت ف ا د ة من دليل الشرع استصحاب د دليل ة من الشرع ا ا ل إ ب ا ح ة و ا ل ق ر ا ء ة قال المحققون متفقون على أ ن ه دليل شرعي إ ل ا جماعه ا س ي ر ة وهمت أ ن ه تعلق بعدم الدليل الفصل السادس في الاستحسان و المراد بالاستحسان ترك القياس من أ ج ل الدليل أ ق و ى منه المزابنه حرام ما هي المزابنه بيعتمر برطب ر خ ص في ا ل ع ر ا ي ة فتكون ا ل ع ر ا ي ة مستثناه من القياس هذا يقال له استحسان ف إ ذ ا الاستحسان العدول ب ا ل م س أ ل ة عن نظائرها لدليل أ ق و ى أ و لدليل من كتاب و س ن ة و ن ح و ه أ و نقول ب ع ب ا ر ة أ خ ر ى الاستحسان هو ترك القياس من أ ج ل دليل أ ق و ى منه إ ذ ن الاستحسان ليس ما يستحسنه المجتهد بعقله وليست المعاني التي ت ن ق د ح في الذهن لا نعجز نعجز عن التعبير عنها لا ليس هذا معنى الاستحسان الاستحسان ترك القياس ل د ل ي ل أ ق و ى منه وقد يكون ترك الاستحسان من أ ج ل دليل للعرف كرد الايمان الى العرف وقد يكون ل ل ج م ا ع قال المؤلف المالكيه الذين قبله ك ا ن و ا ما يعرفون معنى الاستحسان هذا وبين أ ن مذهب ا ل م ا ل ك ي ة يقول ب ح ج ي ة هذا النوع من الاستحسان الصواب أ ن ه لا يوجد أ ح د يخالف فيه وما نقل عن الشافعي ب أ ن ه أ ن ك ر ه فهو لم ينكر المعنى الذي قلناه ترك القياس من أ ج ل د ل ي ل أ ق و ى منه قال المؤلف الفصل السابع في ذكر ما يعلل وما لا يعلل من ا ل أ ح ك ا م قسم المؤلف ا ل أ ح ك ا م إ ل ى نوعين أ ح ك ا م ع ق ل ي ة مثل أ ح ك ا م العقائد يقول هذا ليس موطن بحثه الصواب أ ن التعليل من مباحث الاصول حتى في ا ل أ ح ك ا م العقديه بالتالي استثنائه ل أ ح ك ا م العقائد لا يحسن و ت س م ي ة أ ح ك ا م العقائد ب أ ن ه ا أ ح ك ا م ع ق ل ي ة هذا غير مقبول ل أ ن ن ا ن أ خ ذ ي عقائدنا من كتاب و س ن ة أ ن ا أ خ ذ من هذه العقول ا ل م ت ف ا و ت ة التي يحصل ف ي ه ا نقص ويخفى عليها أ و ج ه من أ و ج ه الصلاه ب ق ي ة ا ل أ ح ك ا م الغالب أ ن ه ا تجري على ا ل ت ع ل ي م قد تخفى ا ل ع ل ة في بعض المواطن مثل الوضوء من ن ك ل لحم الجزور فبالتالي نتوقف ولا نقيس على هذا الحكم و قال هناك أ م ث ل ة العبادات هل نعلل فيها وبالتالي نجري القياس أ و لا ي ق و ل ا ل أ ص ل في العبادات أ ص ل العبادات لا نثبته ب و ا س ط ة القياس ما نجيب ع ب ا د ة ج د ي د ة ب استدلال بدليل قياسي يقول مثلا ً صيام يوم الاثنين مشروع ل أ ن ه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم فنثبت ع ب ا د ة ج د ي د ة هي الاحتفال بيوم المولد نقول هذا اثبات ع ب ا د ة ج د ي د ة بطريق القياس في ا ل ع يصل لكن أ خ ذ تفاريع ع ب ا د ة ث ا ب ت ة ب و ا س ط ة القياس ج ا ه س مثال ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فعل في ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة شيئا ف ن أ خ ذ منه جواز ذلك الفعل في ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة و ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة ث ا ب ت ة قبل هذا القياس لكننا أ ث ب ت ن ا جزئيات لهذا ب و ا س ط ة القياس مثاله أ ي ض ا بعض جزئيات التيمم غير م ذ ك و ر ة فعندما نلحق التيمم بالوضوء في مثل هذه الجزئيات نكون حينئذ أ ج ر ي ن ا القياس في إ ث ب ا ت أ و ص ا ف لعباده م ت ق ر ر ة سابقا التيمم هل يشرع فيه ب س م ة ه او لما يشرع بعض اهل العلم قال يشرع قياسا على الوضوء هذا كذلك مثله الاغتسال قال بعض الفقهاء يشرع قبله الاغتسال قياسا على الوضوء هنا هل أ ث ب ت ن ا ع ب ا د ة ج د ي د ة ب و ا س ط ة القياس أ و أ ث ب ت ن ا تفاصيل ع ب ا د ة م س ت ق ر ة سابقا ذكر المؤلف أ م ث ل ا لذلك المثال الثاني البيوع و ا ل ا ن ك ح ة والقصاص ونحوها من المعاملات هذه يجري فيها التعليل ونثبت القياس فيها المثال الثالث وهو نوعان النوع ا ل أ و ل تعليل أ ص ل ب أ ص ل يعني هل يصح لنا ان نقيس باب فقهي بباب فقهي مستقل نقيس مثلا احكام القصاص نقيس أ م و ر القصاص على أ م و ر ا ل ط ه ا ر ة مثلا ً أ و لا أ و نقيس أ ح ك ا م ا في باب النكاح على نقيس امور في باب النكاح على أ م و ر في باب البيول يقول هناك موطن خلاف بين الفقهاء كل منهم يقول بقول الفصل الثامن حكم الاعيان قبل ورود الشر اختلف الناس فيها منهم من قال هي حرام ل أ ن التصرف في ملك غير بدون إ ذ ن ه ومنهم من يقول هي م ب ا ح ة ل أ ن الله إ ن م ا خلقها لننتفع بها ومنهم من يقول لا حكم لها ل أ ن الحكم خطاب الشرع قبل ورود ا ل ش ر لا يوجد خطاب طيب اي ا ل أ ق و ا ل ا ل ث ل ا ث ة عندكم ا ر ج ح اي كلنا اول يوم لا يوجد زمان قبل ورود ا ل ش ر وبالتالي كل اهم م س ا ل ة فيها ما فيها ما الدليل قوله تعالى ولقد وعثنا في كل امه رسولا طيب الفصل التاسع في ترتيب ا ل أ د ل ة إ ذ ا نزلت بالمجتهد ن ا ز ل ة فكيف يفعل فيها قال الفرض ا ل أ و ل أ ن يطلب حكمها في الكتاب وذكر أ ن ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة س ت ة الاف و ز ي ا د ة يقول الذي ي أ خ ذ منها احكام خ م س م ا ئ ة هذا فيه نظر ل أ ن هناك آ ي ا ت من غير هذه ا ل خ م س م ا ئ ة يؤخذ منها الاحكام ولو كانت قصص ا ل أ م م الماضيه على ما ت ك ر ر من أ ن شرع من قبلنا حج لنا الثاني أ ن ينظر إ ل ى س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم الثالث ينظر في ه اجتهادات ا ل ص ح ا ب ة و إ ج م ا ع ا ت التابعين الرابع أ ن ينظر في القياس فيثبت الحكم في المسائل ا ل ج د ي د ة بناء على القياس و قد يكون هذا القياس م ن ط ل ق من مبحث لغوي و قد يكون منطلقا من مبحث وصولي مبحث شرعي فبالتالي يعمل فيه القياس الشرعي الصواب في هذا أ ن المجتهد عند نزول ا ل ن ا ز ل ة به يستجمع جميع ا ل أ د ل ه ويجي بايه قرانيه ويقول خلاص الباقي م ع د ع ل ي منه لان هذه الايه يمكن تكون ع ا م ة يمكن تكون م ق ي د ة يمكن أ ن يرد عليها تخصيص يمكن أ ن يرد تبيينها وتوضيح المراد بها في ا ل س ن ة يمكن أ ن يرد لها تخصيص بدليل آ خ ر أ و نسخ طيب فلا بد من البحث في جميع ا ل أ د ل ة عند نزول ا ل ن ا ز ل ة تجمع جميع ا ل أ د ل ة قبل أ ن تحكم عليها الفصل العاشر في الاعتراضات على قياس الاعتراضات منها ما هو فاسد لا ق ي م ة له و منها ما هو صحيح و الصحيح محصول منها المنع يعني يقول المعترض كلامك يا ايها المستدل خ ط أ أ م ن ع الشيء ا ل ا و ل ا و هو على أ ن و ا ع ا ر ب ع ة أ ض ر ب منع حكم ا ل أ ص ل و منع وجود الوصف في ا ل أ ص ل و منع كون الوصف ع ل ة و منع وجود الفرع وجود العله في الفرع مثال ذلك ك ل م س أ ل ة قياس النبي على الخمر في التحريم بجامع الاسكار النوع ا ل أ و ل من أ ن و ا ع المنع يقول أ م ن ع حكم ا ل أ ص ل فالخمر ليس بحرام كيف يجاوب مستدل ب إ ر ا د ة ا ل أ د ل ة ا ل د ا ل ة على حكم ا ل أ ص ل النوع الثاني من أ ن و ا ع المنع يقول أ م ن ع وجود ا ل ع ل ة في ا ل أ ص ل فالخمر ليس بمسكر كيف يستدل عليهم ما بعقل أ و ب ل غ ة أ و بشرع أ و بحس أ و بالنظر في ا ل آ ث ا ر واللوازم قال الخمر ليست م س ك ر ة كيف يثبت أ ن ه ا م س ك ر ة بالاثر واللازم ش و ف ش و يسوونها ل ا الا شربوها النوع الثالث منع كون الوصف عله حينئذ قال وصف ا ل إ س ك ا ر ليس عله في التحريم وليس السبب في تحريم الخمر هو ا ل إ س ك ا ر هذا يسمى منع إ ي ش منع كون الوصف عله النوع الرابع منع كون منع وجود الفرع في منع وجود ا ل ع ل ة في الفرع مثال ذلك قال النبيذ ليس بمسكر فمنع وجود الوصف و الاسكار في الفرع وهو النبيذ ويثبت بالطرق ا ل س ا ب ق ة إ م ا ب ل غ ة أ و بشرع أ و بحس أ و بعقل أ و ب أ ث ر أ و لا ز م نجيب مثال لهذا القتل بالمثقل هل يثبت به القصص ا ولا ما يثبت قال ا ل ح ن ف ي ة لا وقال الجمهور يثبت خ ذ اخشبه عريضه ط ق ب ه ر أ س ه م ا ت في قصص ا ولا ما في ق ص قال ا ل ح ن ف ي ة لا قصص ا ف ي ه قال الجمهور فيه قصص وش الدليل قالوا نقيس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في ا ج ا ب القصص ا ب ع ل ة ايش القتل العمد العدوان قال المعترض القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان فنثبت أ ن ه قتل ب و ا س ط ة الحس و ا ذ ه بتروح شو هذا ا ل ح ن ج د ل قدامك و نثبت أ ن ه عمد ب و ا س ط ة العقل ماخذ ما العصا هذا عرضه و ضاربه ب أ ق و ى قوته وتقول لي مهو ب ع م د الا تعمد ا ل ج ن ا ي ة بلا شك ه ن العمد ك ا يعني تعمد ا ل ج ن ا ي ة لا يراد به تعمد القتل و أ م ا قولنا عمد قتل عمد عدوان أ م ا كون هذا القتل عدوان فبدليل ا ل ش ر أ ن الشرع حرم هذا القتل فكان قتل عدوان النوع الثاني من أ ن و ا ع ا ل أ س ئ ل ه النقض وقال ب أ ن النقض نوعين نقض لفظي ونقض معنوي النقض اللفظي يراد به أ ن يعترض المعترض على القياس ب إ ي ر ا د محل آ خ ر وجدت فيه ا ل ع ل ة ولم يوجد الحكم لما جاء قياس النبي على الخمر قال أ ن ا اعترض بالنقض عندي مساله وجدت فيها ا ل ع ل ة و هي ا ل إ س ك ا ر و لم يوجد الحكم و هو التحريم و هي م س أ ل ة شرب الخمر لمن غص الغاص إ ذ ا لم يجد إ ل ا الخمر دعت له ت ن ا و ل ل ل س ا ق ه الغصه فهنا وجد الوصف و هو ا ل إ س ك ا ر و لم يوجد الحكم و هو التحريم ف إ ذ ن النقص إ ي ر ا د ص و ر ة غير ا ل أ ص ل و الفرع وجد فيها الوصف و لم يوجد الحكم عرفنا معنى النقد هل النقد سؤال صحيح اختلف أ ه ل العلم فقال ا ل م ا ل ك ي ة ب أ ن ه ليس بصحيح اذ يجوز تخصيص ا ل ع ل ة و نقول ايش العله هي الاسكار في غير ص و ر ة ا ل غ ص ة وعند الشافعي قال النقض سؤال صحيح ل أ ن ه لا يجوز تخصيص ا ل ع ل ة هذا في النقض اللف النقض المعنوي هو نقض ل ل ح ك م ة وليس ن ق ض ل ل ع ل ة فيقول ا ل ع ل ة وجدت في مكان آ خ ر لا ا ل ح ك م ة وجدت في محل اخر ولم يوجد الحكمه م ع ا مثال هذا المسافر يفطر ولا ما يفطر ا ل ع ل ة والشيء ا ل ع ل ة السفر ا ل م ش ق ة ح ك م ة قال المعترض نجيب قياس قال المستدل السفر ب ا ل ط ا ئ ر ة أ و السفر ب ا ل س ي ا ر ة يجيز الفطر كالسفر ب ا ل إ ب ل فاعترض المعترض وقال ا ل ح ك م ة وهي ا ل م ش ق ة وجدت عندي في محل آ خ ر وهو باني عمال البناء في ن ا ط ح ة السحاب عندهم م ش ق ة أ ك ث ر والخباز عندهم م ش ق ة أ ك ث ر ومع ذلك لم يوجد الحكم هذا يسمى نقض للمعنى أ ك ث ر ا ل أ ص و ل ي ن يسمون ه كسر فالكسر نقض ا ل ح ك م ة نقض ا ل ح ك م ة هذا ليس بسؤال صحيح سؤال باطل ل أ ن ا ل ح ك م ة لم يربط الحكم بها و إ ن م ا ربط الحكم ب ا ل ع ل ة السؤال الثالث القول بالموجب بفتح ج ي م ب أ ن يقول المعترض كلامك يا ايها المستدل كله صحيح ثابت لكنه ما ينفعك مثال هذا لما قال تعالى عن المنافقين ليخرجن لا عز منها ل ا ذ ل قال الله إ ي ش انتم صادقين بس هذا ما ينفعكم أ ل ي س كذلك و أ ث ب ت أ ن ا ل ع ز ة للمؤمنين وليست للمنافقين فهذا قول بالموجب أ ن يسلم له الدليل لكن يقول ترى ما يدل على مرادك قال مثال ذلك الماء إ ذ ا تغير بالزعفران هل يصح ل و ض و ء به قال طائفه يصح ل و ض و ء به كما لو اختلط الماء بالتراب ا ل أ ص ل ماء مختلط بتراب الفرع ماء متغير بزعفران الحكم عدم جواز الوضوء به أ و جواز الوضوء به ا ل ع ل ة م خ ا ل ط ة الماء لغيره فقال علماؤنا نحن قائلون بهذا و نقول الماء إ ذ ا تغير بالزعفران أ و بشيء طاهر ف ا ل م خ ا ل ط ة لا تمنع الوضوء لكن كونها لا تمنع الوضوء ذات ا ل م خ ا ل ط ة أ م ا التغير فهو, فهو يمنع الوضوء ل ا ن قال ايش الماء اذا تغير بالزعفاره ف ا ل م خ ا ل ط ة لا تمنع、الفضوء. الوضوء هو صح ا ل م خ ا ل ط ة لا تمنع الوضوء لكن حنا نقول إ ي ش في التغير هل يمنع الوضوء فسلمنا لهم القياس و بينا ان القياس لا يدل على مطلوبه م و لا ينتج ا ل ن ت ي ج ة التي ي س ت خ د م و ن ه ا النوع الرابع القول بالقلب ب أ ن يقول المعترض قياسك يدل على فساد مذهبك يا أ ي ه ا ا ل م س ت د ي ن مرات يقول قياسك يا أ ي ه ا المعترض يدل على ص ح ة ق و ل ي فساد ق و ل ك و م ر ة يقول يدل على فساد قولك و إ ل ا يدل على ص ح ة قولي مثال هذا قال أ ب و ح ن ي ف ة في الوضوء ط ه ا ر ة بالماء ف ل م تفتقر الى ا ل ن ي ة أ ص ل ه إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ا ل م س أ ل ة في الوضوء هل يشترط فيه ا ل ن ي ة ولا ما يشترط الجمهور يقولون لا ي س ح وضوء إ ل ا ب ن ي ة والحنفيه يصححون ي الوضوء بدون ا ل ن ي ة استدل المؤلف ب ه ذ ا القياس ا ل أ ص ل أ ي ن هو إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة الفرع الوضوء الحكم لا يفتقر إ ل ى ن ي ة ا ل ع ل ة ط ه ا ر ة بالماء فقاموا الجمهور قلبوا الدليل و قالوا الوضوء ط ه ا ر ة بالماء فاستوى جامدها و ماهعها في ا ل ن ي ة الاصل اصلها إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ف إ ن جامده و هو الاستجمار لما لم يفتقر إ ل ى ن ي ة لم يفتقر مائعها ا ل أ ص ل ما هو إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة هو نفس أ ص ل المستدل الفرع ما هو الوضوء هو نفس الفرع عند المستدل ا ل ع ل ة ط ه ا ر ة بالماء نفس ا ل ع ل ة عند المستدل لكن اختلفوا في الحكم فالمستدل يقول لا تفتقر إ ل ى ن ي ة و المذهب ي ن م الجمهور يقول تفتقر إ ل ى ن ي ة نجيب مثال اوضح من هذا ها طيب نجيب مثال اوضح يوجبني النيه الاعتكاف هل يشترط فيها ل ص و م أ و لا يشترط موطن خلاف بين الفقهاء من اشترط الاعتكاف من اشترط في الاعتكاف الصوم قال الاعتكاف لبث محظ فلا يكون نيه بمجرده فلا يكون ق ر ب ة بمجرده ا ل أ ص ل ما هو كالوقوف ب ع ر ف ة ا ل أ ص ل ما هو الوقوف ب ع ر ف ة الفرع الاعتكاف الحكم لا يكون ق ر ب ة بمجرده فاللبث لا بد فيه من صيام الاعتكاف لا بد فيه من صيام و الوقوف ب ع ر ا ف ة لا بد فيه من إ ح ر ا م و المعنى ليش ا ل ع ل ة ماهي لبث محظوظ فيجي في ي المستدل و يقرب الدليل و يقول ليش أ ن ا أ ج ي ب أ ص ح ك و فرعك و علتك و أ ج ي ب حكم مخالف ف أ ق و ل اللبث في أ و الاعتكاف في المسجد لبث محظ فلا, فلا يشترط فيه الصيام قياسا على الوقوف ب ع ر ف ة الوقوف ب ع ر ف ة يشترط لها ل ص ي ا م إ ذ ن ا ل أ ص ل وينه وقوف ب ع ر ف ة نفس أ ص ل المستدل الفرع الاعتكاف ا ل ع ل ة لبث محظ كل هذه عند المستدل و المعتاد الصغار لكن الحكم قلبه فقال لا يشترط فيها الصيام هذا شئ يسمونه قلب النوع الخامس عدم ا ل ت أ ث ي ر ب أ ن يقول المستدل في علتك يا ايها ا ل م س ت د ب أ ن يقول المعترض في علتك يا ايها المستدل أ و ص ا ف ما لها قيمه شو ل ل تجيبها ل ن ا واضح هذا ولا نجيب ل ه مثال نجيب مثال الاستجمار يكون و ا ب ا ل ح ج ا ر ة هل اشترط ل ه عدد ولا ما يشترط قال من استجمر فليوتر وهو ر ؤ ي الحنابله الجمهور يقول لما يشترط ل ه عدد إ ذ ا طهر بواحده كفى استدل الحنبلي فقال أ ق ي س الاستجمار على رمي الجمار في الحج في إ ث ب ا ت وجوب العدد انما يكفي واحد بجامع شرب ع ل ة قال حكم يتعلق ب ا ل أ ح ج ا ر يستوي فيه الثيب والبكر قال المعترض ك ل م ة يستوي فيه البكر الثيب و البكر هذا وصف غير مؤثر ليش تجيب اليه كما جبته بالتالي هذا القياس بمعسل ليش جاب المستدل هذا الوصف يستوي فيه البكر و الثيب للاحتراز من الرجم رجم الزاني ف إ ن الرجم الزاني حكم تعلق ب أ ح ج ا ر لا يشترط فيه عدد يرمون بدون عدد فجاء ب ج م ل ة يستوي فيه الثيب والبكر ل أ ن ا ل ز ا ن البكر يجلد و لا يرجم ع إ ذ فاعترض عليه المعترض و قاع هذا الوصف الذي استدللت به و ا س ت و ا ء الثيب و البكر على وصف طردي غير مؤثر و بالتالي لا يصح لك أ ن تورد في العلاج قال و في ازدحام العلل ا ل ش ر ع ي ة إ ش ك ا ل هنا جاء بخلاف ا ل العلم و ا ل ع ا ل م ي ة و شبهها ا ل ع ا ل م ي ة هذه حال فعندك وصف وهو علم و موصوف وهو عالم بعض أ ه ل العلم يقول هناك حال وهو العالميه و ا ل ع ل م ي ة وهذا الوصف و ا ل أ ح و ا ل هذا يوجد في الذهن بس في الخارج ما له وجود في الخارج ايش ليس له وجود بعض الناس يظن ان هذا الوصف وهذا الحال له وجود في الخارج وهذا قول ايش باطل على كل قال في ازدحام العلل ا ل ش ر ع ي ة إ ي ش ك ا ن هل يمكن أ ن يعلل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين أ و لا عندك تعليل الحكم الواحد ب أ و ص ا ف م ت ع د د ة ج ا ئ ز مثل ما قلنا في وجوب القصاص قتل عمد عدوان هذا يجوز اثنين إ ذ ا كان كل واحد من ا ل أ ح ك ا م ثبت ب أ ص ل مستقل أ و بدليل مستقل فلا مانع من ت ع ل ي ل الحكم الواحد بعلل ا م ت ف ا و ت ة نقض الوضوء له علل البول ع ل ة لقول ه لكن من بول ا ل غ ا ئ ع ل ة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا لا شئ الايه أ و جاء أ ح د منكم من ا ل غ ا ئ د أ و جاء أ ح د منكم من ا ل غ ا ئ د إ ذ ن هذا الحكم هنا ثبت بدليل آ خ ر و بالتالي لا مانع من تعليل الحكم هنا بعلتين ل أ ن كل وصف ثبت ب أ ص ل مستقل ا ل أ م ر الثالث أ ن يكون الحكم واحدا و اصله و ا ح د ة فهل يجوز أ ن نعل... نعلله بعلتين مستقلتين تستقل كل منهما عن ا ل أ خ ر ى أ و لا يجوز ذلك الصواب أ ن ه لا يجوز هذا النوع السادس من أ ن و ا ع الاعتراض فساد الموضوع بان يقول هذه ا ل ع ل ة التي ذكرتها يا أ ي ه ا المستدل تخالف مقاصد ا ل ش ر ي ع ة وتخالف الحكم الذي قررته مثال ذلك قال القتل ا ل خ ط أ يوجب ا ل ك ف ا ر ة القتل ا ل خ ط أ يوجب ا ل ك ف ا ر ة ف أ ق ي س عليه القتل العمد فيوجب ا ل ك ف ا ر ة تخفيفا او ل أ ن القتل العمد أ ث ق ل و أ ش د من القتل الخطا فيعترض المعترض ويقول كونه أ ش د يقتضي عدم التخفيف عليه ووجوب ا ل ك ف ا ر ة هذا تخفيف فالعله التي ذكرت لا تناسب وضع الحكم النوع السادس فساد الاعتبار و فساد الاعتبار المراد به أ ن يقول المس... المعترض قياسك يا أ ي ه ا المستدل يخالف نصا شرعيا وبالتالي لا يصح لك هذا القياس مثال هذا قال المستدل المحرم إ ذ ا مات يوضع عليه الكافور ل أ ن المحرم يماثل غيره من المسلمين في أ ن ه يطيب فيعترض عليه المعترض ويقول ب أ ن هذا قياس مخالف فاسد قياس فاسد الاعتبار لمخالفته نص وهو أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن من مات وهو محرم لا تقربوه لا تحنطوه ولا تمسوه طيبا وقد يدخل في باب فساد الاعتبار بيان ان هذا المعنى لا يصح به تعليل الحكم في هذا الباب أ ن هذا المعنى لا يصح أ ن يعلل به الحكم في هذا الباب قال و ذلك مثل أ ن يقول من ينفي نكاح التفويض نكاح التفويض النكاح الذي لم يذكر فيه المهر أ و النكاح التفويض الذي فوض عقده إ ل ى غير الزوج قال عقد معاوضه ة ع النكاح عقد م ع ا و ض ة فلا يجوز تفريضه إ ل ى الغير أ ص ل ه البيع ا ل أ ص ل البيع الفرع النكاح ا ل ع ل ة عقد م ع ا و ض ة الحكم لا يجوز تفريضه إ ل ى الغير فلا يصح أ ن يدخل غير العاقد فيعترض عليه فيقال النكاح ليس مماثلا للبيع في المعارضات و لذلك قد لا يذكر المهر في باب النكاح لكن في باب البيع إ ذ ا لم يذكر الثمن ف إ ن البيع باطل النوع الثامن الفرق ب أ ن يبين المستدل بين ا ل أ ص ل و الفرع فرقا يقتضي عدم ل ح ق ه به قال المؤلف هذا يجمع أ ر ب ع اعتراضات ه ي ا ل م ع ا ر ض ة و المنع و فساد الوضع كان فساد يعتبر غير مادري ش ك مثال ذلك قال الدخان حرام قياسا على الخمر بجامع التفتير و ي ض ع ا ف البدن فيعترض المعترض ويقول هناك فرق بين الدخان والخمر ف إ ن تفتير الدخان أ ق ل أ و يقول ب أ ن الدخان وجد فيه معنى يقتضى ا ل ح ا ق ة بغير هذا ا ل أ ص ل النوع التاسع ا ل م ع ا ر ض ة و ا ل م ع ا ر ض ة أ ن يستدل المستدل بقياس فيرد عليه المعترض بقياس آ خ ر لا يبطل قياسه و إ ن م ا ي أ ت ي بقياس آ خ ر هذا الذي ذكره المؤلف ا ل م ع ا ر ض ة و قد يكون ا ل م ع ا ر ض ة في ا ل أ ص ل ب أ ن يقول إ ن ا ل ع ل ة في تحريم الخمر ليست هي ا ل إ س ك ا ر و إ ن م ا ا ل ش د ة ا ل م ط ر ب ة مثلا هذا م ع ا ر ض ة في ا ل أ ص ل أ ت ي ت ب ع ل ة و وصف جديد غير وصف المستدل وادعيت ان حكم الاصل ثابت من اجل وصف لا من اجل وصفه هذا يسمونه معارضه في الاصل وقد يكون م ع ا ر ض ة في الفرع ب أ ن يقول الفرع وجد فيه وصف يقتضي الحاكم في اصل اخر قال العله في الربا الطعم <تصفيق> فالربا في البر ف ا ق س عليه البطيخ فاعترض المعترض و قال البطيخ فيه وصف ي ك ت ض ي ا ل ح ا ق ة بشيء آ خ ر كالجمل ل أ ن البطيخ معدود فهذا م ع ا ر ض ة في الفرع ذكر في الفرع وصفا ي ك ت ض ي ا ل ح ا ق ة ب أ ص ل آ خ ر غير ا ل أ ص ل الذي ذكره ا ل م س ت د ل النوع العاشر جعل ا ل ع ل ة معلولا ً و المعلول ع ل ة لان يقلب الحكم و يجعله ع ل ة و يجعل ا ل ع ل ة حكما ً هل هو سؤال صحيح أ و ليس بسؤال صحيح موطن خلاف قال لان الشرع لا ع ل ة فيه و لا معلول على ا ل ح ق ي ق ة هذه م ب ن ي ة على قول ا ل أ ش ا ع ر في أ ن ا ل أ س ب ا ب غير م ؤ ث ر ة و أ ن العلل غير م ؤ ث ر ة في ا ل أ ح ك ا م و الناس فيها على ث ل ا ث ة أ ن و ا ع ا ل ا ش ا ع ر يقولون العلل غير م ؤ ث ر ة أ ب د ا ً و ا ل أ س ب ا ب غير م ؤ ث ر ة و ا ل م ع ت ز ل ة يقولون العلل و ا ل أ س ب ا ب تؤثر بنفسها و الجمهور يقولون تؤثر بفعل الله و جعله ن ق ف على هذا وكان يبدو سعر لا نقول ا ل ل ي يمكن ان ك م ل الكتاب ياتي لهناك الرياض ن ا الله يحييكم ن س أ ل الله جل و ع ل ى أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م لخيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ن يجعلنا و إ ي ا ك م ا لهداه المهتدين هذا والله أ ع ل م وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن لو أ م ك ن واحد منكم يمرني ويسجل معي حتى لو أ ن ا في ا ل س ي ا ر ة و ت أ خ ذ و ن منه ب ق ي ة التسجيل يوم الله اي نسق معي ط ر ي ق ة ه ن ي يكرر عليه ا ل ن ص ي ح ة ويبين لفوائد ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ويعرف بهذا ويدعى له أ ن سويت اللي عليك وجرت عليه أ ن ت يوم ا ل ق ي ا م ة لن يقول الله لك لما لم ا لم يصل ي فلان في المسجد وانما سيقول لك لما لم ا لم تنصحه ما يكفي لا بد من تكرارها ت ك ر ر ه سميشه بذلكم تكرارها و ن على أصل ل ا ق آ ن أو س أو أو قياس ي تصحة غ ذ ل ل سنشاهد في الإسلام م إ ذ ا الجمال مطالبين نصر نحن كيف غير أ ن ن ا نجمع بين النص الشعبين د ل ا ل ة ا ل أ د ل ة وبين كلام شيخ ا ل إ س ل ا م يمكن يكون على قياس يمكن ي ك ويمكن ن على ق ا س و ي على استدلال خفي ولذلك أ ج م ع على أ ن أ ق ل الحمل سته اشهر استدلال خفي قد يكون على قياس يمكن لو شفت كتابي ق و ا د ح ا ل إ ج م ا ع ي تطرق ه ذ المساله ا <سؤال> ايش <مش> اشترونها <سؤال> في معرض كتابنا وين معرض الكتاب خير ان شاء ا ل ش ه ر من عرف ا ل غ ا ي ة التي خلق من أ ج ل ه ا وهي ع ب ا د ة الله وعرف أ ن هذه ا ل غ ا ي ة لا تتحقق إ ل ا بعلم وعرف أ ن كل ث ا ن ي ة من حياته س ي س ل عنها سهل عليه ا やんまないな。